هل أتاك حديث موسوعه ى إذ ن ا ربه ا ل ن ا ب ل س طوى اذهب إ ل ى ف ر ع و ن إنه طغى ف ق ل هل ل ك إ ل ا أ ن ه فقل هلك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى ف ا ر ا و الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله لكال ا ل آ خ ر ه والاولى لعبرة ل م و س خ ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س م ا ه الله وأغطش ا وأخرج ل ح م ن ه ا م ى والجبال أ ر س ا ه ا متاع لكم و ل أ ن ع ا م ك م ف إ ذ ا جاءت ا ل ط ا م ة الكبرى يوم ن ذ ك ر ا ل إ ن س ا ن ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى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 إلى ر ب ك م ت ه الهدى ا إنما أ شركه دعويه م ي ر ر ب ح ه ا ل م ي ل ب ث و ا إ ل اجتماعي